کلا إن کتاب الأبرار لفي علیین وما أدراك ما علیون کتاب مرکوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون ما جسنی آئی نئی بِهَا مبون نل دینا اجور مو کر لینا امنو یو فکون و ادموہم یا مجھ کو لو ملبو فکی و اِدا رو کو إن هؤلاء وما عليهم حافظين فاليوم الذين پلیو من الكفار يضحكون على الارائك ارکیو